بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الحادي والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم الكتاب هنا مصطر بمعنى الكتابة وهي مقاطعة العبد على مال منجم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 وقيل هو خطاب لسادات المكاتبين وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي فإن كان الأمر للناس فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم وإن كان للولاة يعطوهم من الزكاة وإن كان للسادات يحطوا عنهم من كتابتهم وقيل يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة وعلى القول بالحق من الكتابة اختلف في مقدار ما يحق فقيل الربع وروي ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقيل الثلث وقال مالك والشافعي لا حد في ذلك بل أقل ما ينطق عليه اسم شيء إلا أن الشافعية يجبره على ذلك ولا يجبره مالك وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك وقيل في أول نجم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء معنى البغاء الزنا نهى الله المسلمين أن يجبروا مملكاتهم على ذلك وسبب الآية أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كانت له جاريتان فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة ويضربهما على ذلك فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فيه وفي من فعل مثل فعله إن أردنا تحصنا هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا أردنا التحصن وهو التعفف وقيل هو راجع إلى قوله وأنكح الأيام وذلك بعيد لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يعني ما تكسبه الأمة بفرجها وما تلده من الزنا ويتعلق لتبتغوا بقوله لا تكره ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم المعنى غفور لهن رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنا لأنهن أكرهن عليه ويحتمل أن يكون المعنى غفور الرحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك آيات بينات بفتح الياء أي بينها الله وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام ومثلا يعني ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا لأنه كان حراما في كل ملة أو في براءة عائشة كما برأ يوسف ومريم الله نور السماوات والأرض النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب والله ليس كمثله شيء فتأويل الآية الله ذو نور السماوات والأرض ووصف نفسه بأنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار فمعنى نور السماوات والأرض أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء بالضوء ومن هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب الله نور السماوات والأرض بفتح النور والواو والراء وتجديد الواو أي جعل فيهم النور وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب فمعنى نور السماوات والأرض جاعل النور في قلوب أهل السماوات والأرض ولهذا قال ابن عباس معناه هذه أهل السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المشكات هي الكوة غير النافذة تكون في الحائط ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة وقيل المشكات العمود الذي يكون على رأسه والأول أصح وأشهر والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكات فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة وإنما شبه بالمشكات وإن كان نور الله أعظم لأن ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه وقيل الضمير في نوره عائد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل على القرآن وقيل على المؤمن وهذه الأقوال ضعيفة لأنه لم يتقدم ما يعود عليه الضمير فإن قيل كيف يصح أي يقال الله نور السماوات والأرض فأخبر أنه هو النور ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نوره والمضاف لا يكون عين المضاف إليه فالجواب أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه أي الله ذو نور السماوات والأرض أو كما تقول زيد كرم ثم تقول ينعش الناس لكرمه المصباح في زجاجة المصباح هو الفتيل بناره والمعنى أنه في قنديل من زجاج لأن الضوء فيه أزهر لأنه جسم شفاف. الزجاجة كأنها كوكب ذري شبه زجاجة في إنارتها بكوكب دري وذلك يحتمل معنيين إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور, الصباح مع نور المصباح والمراد بالكوكب الدري أحد الدرار المضيئة كالمشتري والزهرة وسهيل ونحوها وقيل أراد الزهرة ولا دليل على هذا التخصيص وقرأ نافع دري بضم الدال وتشديد الياء بغير همزة ولهذه القراءة وجهان إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه أو يكون مسهلا من الهمز وقلئ بالهمز وكسر الدال وبالهمز وضم الدال وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع يوقد من شجرة مباركة زيتونة من قرأ يوقد بالياء أو, تو أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح ومن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة والمعنى توقد من زيت شجرة مباركة ووصفها بالبركة لكثرة منافعها أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي الشام لا شرقية ولا غربية قيل يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربها وأجود الزيتون زيتون الشام وقيل هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية لأن الشمس تستدير عليها من الشرق والغرب وقيل إنها في وسط دوحة لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب وقيل إنها من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار مبالغة في وصف صفائه وحسنه نور على نور يعني اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت والمراد بذلك كمال النور الممثل به يهدي الله لنوره من يشاء أي يوفق الله من يشاء لإصابة الحق في بيوت يعني المساجد وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن والأول أصح والجار يتعلق بمن قبله أي تمشكات في بيوت أو توقد في بيوت وقيل بما بعد وهو يسبح وقرر الجار بعد ذلك تأكيدا وقيل بمحذوف أي سبحوا في بيوت أذن الله أن ترفع والمراد بالإذن الأمر ورفعها بناؤها وقيل تعظيمها بالغدو والأصال أي غدوة وعشية وقيل أراد الصبح والعصر وقيل صلاة الضحى والعصر رجال فاعل يسبح على القراءة بكثر الباء وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أي لا تشغلهم ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة اتركوا كل شغل وباذروا إليها والبيع من التجارة ولكنه خصه بالذكر تجريدا كقوله فاكهة ونخل ورمان أو أراد بالتجارة الشراء تتقلب فيه القلوب والأبصار أي تضطرب من شدة الهول والخوف وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى لأن الحقائق تنكشف حينئذ والأول أصحك قوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وفي قوله تتقلب فيه القلوب تجنيس ليجزيهم الله متعلق بما قبل أو بفعل من معنى ما قبله أحسن ما عملوا تقديره جزاء أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله يعني زيادة على ثواب أعمالهم بغير حساب ذكر في البقرة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة لما ذكر الله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب، والثاني يقتضي يقتضي حال أعمالهم في الدنيا وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلمات التي بعضها فوق بعض والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيره حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض وقيل بمعنى القاع وليس بجمع يحسبه الضمآن ماءا الضمآن العطشان. أي يظن العطشان أن السراب ماء فيأتيه ليشربه فإذا جاء خاب ما أمل وبطل ما ظن وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفع فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب حتى إذا جاءه ضمير الفاعل للضمآن وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله لم يجده شيئا أي شيئا ينتفع به أو شيئا موجودا على العموم لأنه معدوم ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للضمآن وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله ووجد الله عند ضمير الفاعل في وجد للكافر والضمير في عنده لعمله والمعنى وجد الله عنده بالجزاء أو وجد زبانية الله أو كظلمات هذا هو المثال الثاني وهو عطف على قوله كسراب والمشبه بالظلمات أعمال الكافر أي هم في الضلال والحيرة بمثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب في بحر اللجي منسوب إلى اللج وهو معظم الماء وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثل به فالظلمات أعمال الكافر والبحر اللجي صدره والموج جهله والسحاب الغطاء الذي على قلبه وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن وصف النور المذكور قبلها مبالغة إذا أخرج يده لم يكد يراها المعنى مبالغة في وصف الظلمة والضمير في أخرج وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة واختلف في تأويل الكلام فقيل المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها فنفى الرؤية ومقاربتها وقيل برآها بعد عسر وشدة لأنها كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب وإذا أوجبت تقتضي النفي وقال ابن عطية إنما ذلك إذا دخل. حرف النفي على الفعل الذي بعدها فأما إذا دخل النفي على كاد، كقوله لم يكد فإنه يحتمل النفي والإيجاب ومن لم يجعل الله له نورا أي من لم يهده الله لم يهتدي فالنور قناية عن الهدى والإيمان في الدنيا وقيل أراد في الآخرة أي من لم يرحمه الله فلا رحمة له والأول أليق بما قبله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الرؤية هنا بمعنى العلم والتسبيح التنزيه والتعظيم وهو من العقلاء بالنطق وأما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل فقال الجمهور إنه حقيقي ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء وقيل تسبيحه ظهور الحكمة فيه صافات يصففن أجنحتهن في الهواء كل قد علم الضمير في علم لله أو لكل والضمير في صلاته وتسبيحه لكل يزجي معناه يسوق والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل كالسحاب ركاما متكاسفا بعضه فوق بعض الودق المطر من خلاله أي من بينه وهو جمع خلل كجبل وجبال وينزل, وينزل من السماء من جبال فيها من برد قيل إن الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل في السماء جبالا من برد وقيل إنه مجاز. كقولك عند فلان جبال من مال أو علم أي هي في الكثرة كالجبال ومن في قوله من السماء لابتداء الغاية وفي قوله من جبال كذلك وهي بدل من الأولى وتكون للتبعيض فتكون مفعولا ينزل ومن في قوله من برد لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون مفعولا ينزل وقال الاخفش هي زائدة وذلك ضعيف وقوله فيها صفة للجبال والضمير يعود على السماء سنا برقه السنا بالقصر الضوء وبالمد المجد والشرف يقلب الله الليل والنهار أي يأتي بهذا بعد هذا خلق كل دابه يعني بني آدم والبهائم والطير لأن ذلك كله يدب من ماء يعني المني وقيل الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره على بطنه كالحيات والحوت ويقولون آمنا الآية نزلت في المنافقين وسببها أن رجلا من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف مذعنين أي منقادين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم أفي قلوبهم مرض توقيف يراد به التوبيخ وكذلك ما بعد أي حيف معناه أن يجور والحيف الميل وأسنده إلى الله لأن الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه إنما كان قول المؤمنين الآية معناها الواجب أن يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه ومن يطع الله ورسوله الآية قال ابن عباس معناها من يطع الله في فرائضه ورسوله في سنته ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقي فيما يستقبل وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم وقال إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل وأقسموا أي حلفوا والضمير للمنافقين جهد إيمانا أبالغ في اليمين وأكدواها لا يخرجن يعني إلى الغزو قل لا تقسموا نهي عن اليمين الكاذبة لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل طاعة معروفة مبتدأ وخبره محذوف أي طاعة معروفة أمثل وأولى بكم أو خبر مبتدأ محذوف أي المطلوب منكم طاعة معروفة لا يشق فيها عليهما ما حمل يعني تبليغ الرسالة وعليكم ما حملتم يعني السمع والطاعة والتباع الشريعة لا يستخرفنهم في الأرض وقد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة وقيل إن المراد بالآية خلافة أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة وانتهت الثلاثون إلى آخر خلافة علي فإن قيل أين القسم الذي جاء قوله يستخرفنهم جوابا له فالجواب أنه محذوف تقديره وعدهم الله وأقسم او جعل الوعيد بمنزلة القسم لتحققه ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قيل المراد بالذين ملكت أيمانكم الرجال خاصة وقيل النساء خاصة لأن الرجال يستأذنون في كل وقت وقيل الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم يعني الأطفال غير البالغين ثلاث مرات نسب على الظرفية لأنهم أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن فمعنى الآية أن الله أمر الممالك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات وهي قبل الصبح وحين القائلة وسط النهار وبعد صلاة العشاء الأخيرة لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب أمرهم وهذه الآية محكمه وقال ابن عباس ترك الناس العمل بها وحملها بعضهم على الندب تضعون ثيابكم يعني تتجردون الظهيرة وسط النهار ثلاث عورات جمع عورة من الانكشاف كقوله بيوتنا عورة ومن رفع ثلاث فهو خبر بتداء مضمر تقديره هذه الأوقات ثلاث عورات لكم أي تنكشفون فيها ومن نصبه فهو بدل من ثلاث مرات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدمة أي ليس عليكم ولا على المماليك والأطفال جناح في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثة طوافون عليكم تقديره المماليك والأطفال طوافون عليكم فلذلك يؤمر بالاستئذان في كل وقت بعضكم على بعض بدل من طوافون أي بعضكم يطوف على بعض وقال الزمخشري هو مبتدا أي بعضكم يطوف على بعض أو فاعل بفعل مضمر وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرها أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال والقواعد من النساء جمع قاعد وهي العجوز فقيل هي التي قعدت عن الولد وقيل التي قعدت عن التصرف وقيل التي إذا رأيتها استقذرتها، فليس عليهن جناح أي يضعن ثيابهن أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهن من وضع الثياب قال ابن مسعود إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والغداء وقال بعضهم إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه زوج محارمها غير متبرجات بزينة إنما أباح الله لهن وضع الثياب بشرط أن يقصدن إظهار الزينة والتبرج هو الظهور وأن يستعففن خير لهن المعنى أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعها والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر ليس على الأعمى حرج الآية اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعم والأعرج والمريض في هذه الآية فقيل هو في الغزو أي لا حرج عليهم في تأخيرهم عنه وقوله ولا على أفسكم مقطوع من الذي قبله على هذا القول كأنه قال ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو ولا عليكم حرج في الأكل وقيل الآية كلها في معنى الأكل واختلف الذاهبون إلى ذلك فقيل إن أهل هذه الأعدار كانوا يتجنبون الأكل مع الناس لئلا يتقذرهم الناس فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم وكانوا يتجنبون أكل مال الغائد فنزلت الآية في ذلك وقيل إن الناس كانوا يتجنبون الأكل معهم تقذرا فنزلت الآية وهذا ضعيف لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أباح الله تعالى للإنسان الأكل في هذه البيوت المذكورة في الآية فبدأ ببيت الرجل نفسه ثم ذكر القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم الإبن لأنه دخل في قوله من بيوتكم لأن بيت ابن الرجل بيته لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت القراب، فذهب قوم إلى أنه منسوخ وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه والناسخ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال مرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وقيل الآية محكمة ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذن في ذلك وقيل بإذن وبغير إذن أو ما ملكتم مفاتحه يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أموال سادتهم فأباح لهم الأكل منها وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه وهذا ضعيف أو صديقكم الصديق يقع على الواحد والجماعة كالعدو والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله آبائكم وأمهاتكم وغير ذلك وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته وقال ابن عباس الصديق أوكد من القرابة ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاثا إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أبدا خيفة من البخل فأباح لهم الله ذلك فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من الناس وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفكم كقوله ولا تلمزوا أنفسكم وقيل المعنى إذا دخلتم بيوتا خالية فسلموا على أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقيل يعني بالبيوت المساجد والأمر بالسلام على من فيها فإن لم يكن فيها أحد فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين وإذا كانوا معه على أمر جامع الآية الأمر الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه ونزلت هذه الآية في وقت حصر الخندق بالمدينة فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان لبعض شأنهم أي لبعض حوائجهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا في معناها ثلاثة أقوال الأول أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا فهو كقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع والقول الثاني أن المعنى لا تدع الرسول عليه السلام باسمه كما يدعو بعضكم بعضا باسمه بل قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله تعظيما ودعاءا بأشرف أسمائه وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض أي دعاؤه عليكم يجاب فاحذروه ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا الذين ينصرفون عن حفر الخندق واللواذ الزوغان والمخالفة وقيل الانصراف في خفية فليحذر الذين يخالفون عن أمره الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واختلف في عن هنا فقيل إنها زائدة وهذا ضعيف وقال ابن عطية معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول كان المطر عن الريح قال الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل أو العذاب في الآخرة قد يعلم ما أنتم عليه دخلت قد للتأكيد وفي الكلام معنى الوعيد وقيل معناها التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلق أو للمنافقين خاصة ويوم يرجعون إليه يعني المنافقين والعامل في الظرف بينهم سورة الفرقان تبارك من البركة وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بالمضارع على عبده يعني محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذلك على وجه التشريف له والاختصاص ليكون للعالمين نذيرا الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم أو للقرآن والأول أظهر وقوله للعالمين عموم يشمل الجن والإنس ممن كان في عصره وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة وتضمن صدر الصورة إثبات النبوة والتوحيد والرد على من خالف ذلك فقدره تقديرا الخلق عبارة عن الإيجاد من العدم والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة وتقصيص كل مخلوق بمقداره وصفته وزمانه ومكانه ومصلحته وأجله وغير ذلك واتخذوا الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالى وأعانه عليه قوم آخرون يعنون قوما من اليهود منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرمي فقد جاءوا ظلما وزورا أي ظلموا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه وقالوا أساطير الأولين أي ما سطره الأولون في كتبهم وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث اكتبها أي كتبها له كاتب ثم صار التملى عليه ليحفظها وهذا حكاية كلام الكفار وقال الحسن إنها من قول الله على وجه الرد عليهم ولو كان ذلك لقال اكتتبها بفتح الهمزة بمعنى الإنكار وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذا وينبغي على قول الحسن أن يقف على أساطير الأولين قل أنزله الذي يعلم السر رد على الكفار في قولهم ويعني بالسر ما سره الكفار من اقوالهم أو يكون ذلك على وجه التنصل والبراءة مما نسبه الكفار إليه من الافتراء أي أن الله يعلم سري فهو العالم باني ما افتريت عليه بل هو أنزله عليه فإن قيل ما مناسبة قوله إنه كان غفورا رحيما لما قبله فالجواب, فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك لبيان أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام الآية قال هذا الكلام قريشا طعنا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقولهم هذا الرسول على وجه التهكم، كقول سرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم أو يعنون الرسول بزعمه ثم ذكر مقترح من الأمور في قولهم لولا أنزل إليه ملك وما بعده، ثم وصفهم بالظلم، وقد ذكرنا معنا مسحورا في سبحانه. ضربوا لك الأمثال أي قالوا فيك تلك الأقوال فلا يستطيعون سبيلا أي لا يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم خيرا من ذلك الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا جنات تجري من تحتها الأنهار يعني جنات الآخرة وقصورها وقيل يعني جنات وقصورا في الدنيا ولذلك قال إن شاء إذا رأتهم أي إذا رأتهم جهنم وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة أو مجازا بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد سمعوا لها تغيظا وزفيرا التغيظ لا يسمع وإنما المسموع أصوات دالة عليه ففي لفظه تجوز والزفير أول صوت الحمار مكانا ضيقا تضيق عليهم زيادة في عذابهم مقرنين أي مربوط بعضهم إلى بعض وروي أن ذلك بسلاسل من النار دعوا هناك ثبورا الثبور الويل وقيل الهلاك ومعنى دعائهم ثبورا أنهم يقولون يا ثبورا كقول الطائل وحسرتاه وأسفاه لا تدع اليوم ثبورا واحدا تقديره يقال لهم ذلك أو يكون حالهم يقتضي ذلك وإن لم يكن ثم قول وإنما دعوا ثبورا كثيرا لأن عذابهم دائم فالثبور يتجدد عليهم في كل حين قل أذلك خير أم جنة الخل إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار لأن الكلام توقيف وتوبيخ وإنما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهم اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرا وعدا مسؤولا أي سأله, سأله المؤمنون أو الملائكة في قولهم وأدخلهم جنات عدن وقيل معناه وعدا واجب الوقوع لأنه حتمه فيقول أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء القائل لذلك هو الله عز وجل والمخاطب هم المعبودون مع الله على العموم وقيل الأصنام خاصة والأول أرجح لقوله ثم نقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون وقوله اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله ام هم ضلي السبيل أم هنا معادلة لما قبلها والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء أمهم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم ولأجل ذلك بيّن هذا المعنى بقولهم ليتحقق إسناد الضلال إليهم فإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبخ الكفار الذين عبدوهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء القائلون لهذا هم المعبودون قالوه على وجه التبري ممن عبدهم كقولهم أنت ولينا من دونهم والمراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ وإقامة الحجه عليهم ولكن متعتهم وآباءهم معناه أن امتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته قوما بوراء هالكين وهو من البوار وهو الهلاك واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر وصف به ولذلك يقع على الواحد والجماعة فقد كذبوكم بما تقولون هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة أي قد كذبكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرأوا منكم وقيل هو خطاب للمعبودين أي كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنيا وقيل هو خطاب للمسلمين أي قد كذبكم الكفار فيما تقولونه من التوخيد والشريعة وقرئ بما يقولون بالياء من أسفل والباء في قوله بما تقولون على القراءة بالتاء بدل من الضمير في كذبوكم وعلى القراءة بالياء. قولك كتبت بالقلم أو كذبوكم بقولهم فما يستطيعون صرفا ولا نصرا قرئا فما تستطيعون بالتاء فوق ويحتمل على هذا أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين والصرف على هذين الوجهين صرف العذاب عنهم أو يكون الخطاب للمسلمين والصرف على هذا رد التكذيب وقرئ بالياء وهو مسند إلى المعبودين او الى المشركين والصرف صرف العذاب ومن يظلم منكم خطاب للكفار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم ارسلنا قبلك من المرسلين تقديره وما ارسلنا رسلا او رجالا قبلك وعلى هذا المفعول المحذوف يعود عليه الضمير في قوله الا انهم ليأكلون الطعام وهذه الآية رد على الكفار في استبعادهم بعد رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة هذا الخطاب لجميع الناس لاختلاف أحوالهم فالغني فتنة للفقير والصحيح فتنة للمريض والرسول فتنة لغيره ممن يحسده ويقفر به أتصبرون تقديره لننظر هل تصدرون؟ لا يرجون لقاءنا قيل معناه لا يخافون والصحيح أنه على بابه لأن لقاء الله يرجى ويخاف لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا اقترح الكفار نزول الملائكة أو رؤية الله وحينئذ يؤمنون فرد الله عليهم بقوله لقد استكبروا الآية أي طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه وقوله في أنفسهم كما تقول فلان عظيم في نفسه أي عند نفسه أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر في أنفسهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم فالعامل في يوم معنى لا بشرة ويومئذ بدل ويقولون حجرا محجورا الضمير في يقولون إن كان للملائكه فالمعنى أنهم يقولون للمجرمين حجرا محجورا أي حرام عليكم الجنة أو البشرة وان كان الضمير للمجرمين فالمعنى أنهم يقولون حجرا بمعنى عوزا لأن العرب كانت تتعوذ بهذه الكلمة مما تكره وانتصابه بفعل متروك إظهار نحو معاذ الله وقدمنا إلى ما عملوا أي قصدنا إلى أفعالهم فلفظ القدوم مجاز وقيل هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره فجعلناه هباء منثورا عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كاطعام المساكين وصية الأرحام وغير ذلك وأنها لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوه والمنثور المتفرق خير مستقر جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار لأن هذا مستقر وهذا مستقر وأحسن مقيلة هو مفعل من النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم فيها ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة وقيل إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار. فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ويوم تشقق السماء بالغمام هو يوم القيامة وانشقاق السماء انفطارها ومعنى بالغمام أن يخرج منها الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض ويوم يعض الظالم على يديه عض اليدين كناية عن الندم والحسرة والظالم هنا عقبة ابن أبي معيط وقيل كل ظالم والظلم هنا الكفر مع الرسول هو محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو اسم جنس على العموم ليتني لم اتخذ فلانا خليلا روي ان عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أبي بن خلف فهو فلان وقيل إن عقبة نها أبي بن خلف عن الإسلام فالظالم على هذا أبي وفلان عقبة وإن كان الظالم على العموم ففلانا على العموم أي خليل كل كافر وكان الشيطان للإنسان خذولا يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو بتداء إخبار من قول الله تعالى ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل المذكور وقال الرسول قيل إن هذا حكاية قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الدنيا وقيل في الآخرة مهجورا من الهجر بمعنى البعد والترك وقيل من الهجر بضم الهاء أي قالوا فيه الهجر حين قالوا إنه شعر وسحر والأول أظهر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوه العدو هنا جمع والمراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره من الأنبياء وكفى بربك هاديا ونصيرا وعد لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالهدى والنصرة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هذا من اعتراضات قريش لأنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل كذلك لنثبت به فؤادك هذا جواب لهم تقديره أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم لحفظه ولو نزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه لأنه أمي لا يقرأ فحفظ المفرق عليه أسهل وأيضا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه وأيضا منه ناسخ ومنسوخ ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل كذلك لنثبت به فؤادك هذا جواب لهم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 تقتضي أي ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه وأيضا منه ناسخ ومنسوخ ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة ورتلناه ترتيلا أي فرقناه تفريقا فإنه نزل بطول عشرين سنة وهذا الفعل معطوف على الفعل المقدر الذي يتعلق به كذلك وبه يتعلق لنثبت ولا يأتونك بمثل الآية معناها لا يوردون عليك سؤالا أو اعتراضا إلا أتيناك في جوابه بالحق والتفسير الحسن الذي يذهب اعتراضهم ويبطل شبهتهم الذين يحشرون على وجوههم يعني الكفار وحشرهم على وجوههم حقيقة لأنه جاء في الحديث قيل يا رسول الله كيف يحشغ الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ شر مكان يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن في الآخرة وزيرا معينا إلى القوم يعني فرعون وقومه وفي الكلام حذف تقديره فذهب إليهم فكذبوهما فدمرناهم كذب الرسل تأويله كما ذكر في قوله في هود فعصوا رسله وأعتدنا للظالمين يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدم ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر لقفض وصفهم بالظلم أو يريد الظالمين على العموم وأصحاب الرس معنى الرس في اللغة البئر واخترف في أصحاب الرس فقيل هم من بقية ثمود وقيل من اهل اليمامة وقيل من اهل انطاكيه وهم اصحاب ياسين واختلف في قصتهم فقيل بعث الله اليهم نبيا فرموه في بئر فاهلكهم الله وقيل كانوا حول بئر لهم فانهارت بهم فهلكوا وقرونا بين ذلك كثيرا يقتضي التكثير والإبهام والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من الأمم ضربنا له الأمثال اي بينا له تبرنا أي اهلكنا ولقد أتوا على القرية الضمير في أتوا لقريش وغيرهم من الكفار والقرية قرية قوم لوط ومطر السوء الحجارة ثم وقفهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور ويرجون كقوله يرجون لقاءنا وقد ذكر اهذا الذي حكاية قولهم على وجه الاستهزاء فالجملة في موضع مفعول لقول محذوف يدل عليه هذا وقوله إن كاد ليضلنا استئناف جملة أخرى وتم كلامهم واستأنف كلام الله تعالى في قوله وسوف يعلمون الآية على وجه التهديد لهم اتخذ إلهه هوى أي أطاع هواه حتى صار كأنه له إله بل هم أضل لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم عقول ضيعوها ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب ولا يخافون أضر الأشياء وهو العقاب ألم تر إلى ربك أي إلى صنع ربك وقدرته مد الظل قيل مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن الظل حينئذ على الأرض كلها واعترضه ابن عطية لأن ذلك الوقت من الليل ولا يقال ظل بالليل واختار أن مد الظل من الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير وقيل معنا مد الظل أي جعله يمتد وينبسط ولو شاء لجعله ساكنا أي ثابت غير زائل لكنه جعله يزول بالشمس وقيل معنى ساكن غير منبسط على الأرض بل يلتصق بأصل الحائط والشجرة ونحوها ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قيل معناه إن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في سيرها على الظل متى يتسع ومتى ينقبض ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك انتفاعهم به وجلوسهم فيه وقيل معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظل شيء لأن الأشياء لم تعرف إلا بأضدابها ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قبضه نسخه وإزالته بالشمس ومعنى يسير شيئا بعد شيء إلا دفعة واحدة فإن قيل ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة فالجواب أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان أي جعل الله هذه الأحوال حالا بعد حال أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال الثلاثة وأن الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم من الثاني الليل لباسة شبه ظلام الليل باللباس لأنه يستر كل شيء كاللباس والنوم سبات قيل راحة وقيل موتا لقوله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويدل عليه مقابلته بالنشور الرياح بشرا ذكر في الأعراف ما طهورة مبالغة في طاهر وقيل معناه مطاهر للناس في الوضوء وغيره وبهذا المعنى يقول الفقهاء ما طهورا أي مطهرا وكل مطهر طاهر وليس كل طاهر مطهر أناسي قيل جمع إنسي وقيل جمع إنسان والأول أصح ولقد صرفناه الضمير للقرآن وقيل للمطر وهو بعيد ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي لو شئنا لخففنا عنك أثقال الرسالة ببعث جماعة من الرسل ولكن خصصناك بها كرامة لك فاصبر وجاهدهم به الضمير للقرآن أو لما دل عليه الكلام المتقدم مرج البحرين اضطرب الناس في هذه الآية لأنه لا يعلم في الدنيا بحر ملح وبحر عذب وإنما البحار المعروفة ماؤها ملح قال ابن عباس أراد بالبحر الملح الأجاج بحر الأرض وبالبحر العذب الفرات بحر السحاب وقيل البحر الملح البحر المعروف والبحر العذب مياه الأرض وقيل البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرها والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنهار والعيون ومعنى العذب البالغ, البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة والأجاد نقيضه واختلف في معنى مرجهما. فقيل جعلهما متجاورين متلاصقين وقيل أسال أحدهما في الآخر وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي فاصل يفصل بينهما وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان وقيل البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر خلق من الماء بشرا إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلق به مع التراب فصار طينا وإن أراد بالبشر بني آدم فالمراد بالماء المني الذي يخلقون منه فجعله نسبا وصهرا النسب والصهر يعمان كل قربة أي كل قرابة والنسب ان يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم قرب ذلك أو بعد والصهر هو الاختلاط بالنكاح وقيل أراد بالنسب الذكور أي ذوي نسب ينتسب إليهم وأراد بالصهر الإناث أي ذوات صهر يصاهر بهن وهو كقوله فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وكان الكافر على ربه ظهيرا الكافر هنا الجنس وقيل المراد أبو جهل والظهير المعين أي يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله والملائكة بعد ذلك ظهير قل ما أسألكم عليه من أجر أي لا أسألكم على الإيمان أجرة ولا منفعة إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا معناه إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته فالاستثناء موقفع وقيل المعنى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة فلاستثناء على هذا متصل والأول أظهر وفي الكلام محذوف تقديره إلا سؤال من شاء وشبه ذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت قرأ هذه الآية بعض السلف فقال لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق فإنه يموت وسبح بحمده أي قل سبحان الله وبحمده والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به ومعنى بحمده أي بحمده أقول ذلك ويحتمل أن يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده فهو أمر بأن يجمع بين التسبيح والحمد وكفى بذنوب عباده خبيرا يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم أو يكون المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم استوى على العرش ذكر في الأعراف الرحمن خبر ابتداء مضمر أو بدل من الضمير في استوى فاسأل به خبيرا فيه معنيان أحدهما وهو الأظهر أن المراد عنه من هو خبير عارف به وانتصب خبيرا على المفعولية وهذا الخبير المسؤول هو جبريل عليه السلام والعلماء وأهل الكتاب والباء في قوله به يحتمل أن تتعلق بخبيرة أو تتعلق بالسؤال ويكون معناها على هذا معنى عن والمعنى الثاني أن المراد سأل بسؤاله خبيرا. أي إن سألته تعالى تجده خبيرا بكل شيء فانتصب خبيرا على الحال وهو كقولك لو رأيت فلانا رأيت به أسدا أي رأيت برؤيته أسدا قالوا وما الرحمن لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش وقالوا لا نعرف الرحمن وكان مسيلمة الكذاب قد تسمى بالرحمن فقالوا على وجه المغالطة إنما الرحمن الرجل الذي باليمامة أنسجد لما تأمرنا تقديره لما تأمرنا أن نسجد له وزادهم نفورا الضمير المفعول في زادهم يعود على المقول وهو اسجدوا للرحمن بروجا يعني المنازل الاثني عشر وقيل الكواكب العظام سراجا يعني الشمس وقرئ بطم السين والراء على الجمع يعني جميع الأنوار ثم خص القمر بالذكر تشريفا جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف هذا هذا وقيل هو من الاختلاف لأن هذا أبيض وهذا أسود والخلفة اسمها الاسم الهيئة فالركبة والجلسة والأصل جعلوهما ذوي خيفة لمن أراد أن يذكره قيل معناه يعتبر في المصنوعات وقيل معناه يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه في النهار أو فاته بالنهار فيستذكره بالليل وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعباد الرحمن أي عباده المرضيون عنده فالعبودية هنا للتشريف والكرامة وعباد مبتدأ وخبره الذين يمشون أو قوله في آخر الصورة أولئك يجزون الغرفة الذين يمشون على الأرض هون أي رفقا ولينا بحلم ووقار ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم وعبر بالمشي على الأرض عن جميع تصرفهم مدة حياتهم قالوا سلامة أي قالوا قولا سديدا ليدفع الجاهل برفق وق وقيل معناه قالوا للجاهل سلامة أي هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم قال بعضهم هذه الآية منسوخة بالسيف وإنما يصح النسخ في حق الكفار وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ إن عذابها وما بعده يحتمل أن يكون من كلامهم أو من كلام الله عز وجل كان غراما أي هلاكا وخسرانا وقيل ملازمة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الإقتار هو التضييق في النفقة والشح وضده الإسراف فنهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما وهو القوام وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف وإن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي عقابا وقيل الأثام الإثم فمعناه يلقى جزاء أثام وقيل الأثام واد في جهنم والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا ويخلد فيه مهانا، قيل نزلت في الكفار لأنهم المخلدون في النار بإجماع فكأنه قال الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزنا وقيل نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون فأما على مذهب المعتزلة فالخلود على بابه وأما على مذهب أهل السنة فالخلود عبارة عن طول المدة إلا من, من تاب إن قلنا الآية في الكفار فلا إشكال فيه لأن الكافر إذا أسلم فحت توبته من الكفر والقتل والزنا وإن قلنا إنها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصح واخترف هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا يبدل الله سيئاتهم حسنات قيل يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا عما عملوا من السيئات وقيل إن هذا التبديل في الآخرة يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات يتوب إلى الله متابا أي متابا مقبولا مرضيا عند الله كما تقول لقد قلت يا فلان قولا أي قولا حسنا لا يشهدون الزور أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب فهو من الشهادة وقيل معناه لا يحضرون مجالس الزور والله فهو على هذا من المشاهدة والحضور والأول أظهر وإذا مروا باللغو مروا كراما اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه ومعنى مروا كراما أي اعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك لم يخروا عليها صما وعميانا أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم فالنفي للصمم والعمى لا للخرور عليها قرة أعين قيل معناه جعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لك وقيل أدخلهم معنا الجنة واللفظ أعم من ذلك وجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدي بها المتقون فإمام مفرد يراد به الجنس وقيل هو جمع آم من أي متبع الغرفة يعني غرفة الجنة فهي اسم جنس قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال الأول أن المعنى إن الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الثاني أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال والمعنى لا يبالي الله بكم ولكن يرحمكم إذا استغذتم به ودعوتمه ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه أو خطابا للمؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه ولكن يضعف هذا بقوله فقد كذبتم. الثالث أنه خطاب للكفار خاصة، والمعنى على هذا ما يعبأ بكم ربي لولا أي يدعوكم إلى دينه والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين، وهو مصدر مضاف إلى المفعول. وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل. فقد كذبتم هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين فسوف يكون لزاما أي سوف يكون العذاب لزاما ثابتا وأضمر العذاب وهو اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقدم واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدر أو عذاب الآخرة سورة الشعراء تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ويخص هذا أنه قيل الطاء من ذي الطول والسين من السمع أو السلام والميم من الرحيم أو المنعم باخع ذكر في الكهف فظلت أعناقهم لها خاضعين الأعناق جمع عنق وهي الجارحة المعروفة وإنما جمع خاضعين جمع العقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء ولأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء وقيل الأعناق الرؤساء من الناس شبهوا بالأعناق كما يقال لهم رؤوس وصدور وقيل هم الجماعات من الناس فلا يحتاج جمع خاضعين إلى تأويل محدث يعني به محدث الاتيان. فسيأتيهم الآية تهديد من كل زوج أي من كل صنف من النبات فيعم ذلك الأقوات والفوائهة والأدوية والمرعى ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن ومن المنافع إن في ذلك لآية الإشارة إلى ما تقدم من النبات وإنما ذكره بلفظ الإفراد لأنه أراد أن في كل واحد آية أو إشارة إلى مصدر قوله أنبتنا ويضيق صدري بالرفع عطف على أخاف أو استئناب وقلئ بالنصب عطفا على يكذبون فأرسل إلى هارون أي اجعله معي رسولا أستعين به ولهم علي ذنب يعني قتله للقضطي قال كلا أي لا تخف أن قتلوك إنا معكم خطاب لموسى وأخيه ومن كان معهما أو على جعل الاثنين جماعة مستمعون لفظه جمع وورد مورد تعظيم لله تعالى ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي تسمع بأمر الله لأن الله لا يصف بالاستماع وإنما بوصف السمع والأول أحسن وتأويله أن في الاستماع اعتناء واهتمام بالأمر ليس في صفة سامعون والخطاب في قوله معكم لموسى وهارون وفرعون وقومه وقيل لموسى وهارون خاصة على معاملة الاثنين معاملة الجماعة وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان إنا رسول ربك إن قيل لما أفرده وهم اثنان فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن التقدير كل واحد منا رسول الثاني أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة ولأنهما أخوان فكأنهما واحد الثالث أن رسول هنا مصدر وصف به فلذلك أطلق على الواحد والاثنين والجماعة فإنه يقال رسول بمعنى رسالة بخلاف قوله انا رسولا فإنه بمعنى رسل أن أرسل معنا بني إسرائيل أي أطلقهم قال ألم نربك فينا وليدا قصد فرعون بهذا الكلام المن على موسى والاحتقار له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام ويعني بالفعل قتله للقبطي والواو في قوله وأنت إن كانت الحال فقوله من الكافرين معناه كافرا بهذا الدين الذي جئت به لأن موسى إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة وقد كان قبل ذلك مؤمنا ولم يعلم بذلك فرعون وقيل معناه من الكافرين بنعمتي وإن كانت الواو للاستئناف فيحتمل أن يريد من الكافرين بديني ومن الكافرين بنعمتي قال فعلتها اذا وأنا من الضالين القائل هنا هو موسى عليه السلام والضمير في قوله فعلتها لقتله القبطي واختلف في معنى قوله من الضالين فقيل معناه من الجاهلين بأن وكزتي تقتله وقيل معناه من الناسين وهي كقوله أن تضل إحداهما وقوله إذا صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ قال ذلك ابن عطية فقررت منكم أي من فرعون وقومه ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد أن أفرده في قوله تمنها علي أن عبدت وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل المعنى ذللت واتخذتهم عبيدة فمعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة علي تعبيد بني إسرائيل وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك كنت تذبح ابناءهم ولذلك وصلت أنا إليك فربيتني فالإشارة بقوله تلك إلى التربية وأن عبدت في موضع رفع عطف بيان على تلك أو في موضع نصب على أنه مفعول من اجلي وقيل معنى الكلام تربيتك نعمة علي لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني فهي في المعنى الأول انكار لنعمته وفي الثاني اعتراف بها قال لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك من المستونين لما أظهر فرعون الجهل بالله فقال وما رب العالمين أجابه موسى بقوله رب السماوات والأرض فقال ألا تستمعون؟ تعجبا من جوابه فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله ربكم ورب آبائكم الأولين لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم البراهين فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم فلما ظهرت هذه الحجة حاد سرعون عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه وأيد الازدراء والتهكم في قوله رسولكم الذي أرسل إليكم فزاد موسى في إقامة الحج بقوله رب المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أحد جحدها ولا أن يدعيها لغير الله ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمرود فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده بالسجن فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة وذكرها له بتلطف طمعا في إيمانه فقال أولو جئتك بشيء مبين والواو والحال دخلت عليها همزة الاستفهام وتقديره أتفعل بذلك؟ ولو جئتك بشيء مبين وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليد وماذا تأمرون وأرجه وحاشرين فإن قيل كيف قال أولا إن كنتم موقنين ثم قال آخرا إن كنتم تعقلون فالجواب أنه لا ينأولا طمعا في إيمانهم فلما راى منهم العناد والمغالطه وبخهم بقوله ان كنتم تعقلون وجعل ذلك في مقابله قَوْلِ فرعون ان رسولكم لمجنون لنقات يوم هو يوم الزينه نَتَّبِعُ السحر اين نتبعهم في نصرة ديننا لا في عمل السحر, لأن عمل السحر كان حرام قسم أقسم به وقد تقدم في الأعراف تفسير ما يأفكون وما بعد ذلك لا ضير أي لا يضرنا ذلك لأننا ننقلب إلى الله أسر بعبادي يعني بني إسرائيل إنكم متبعون إخبار باتباع إسرعون لشرذمة قليلون الشرذمة الطائفة من الناس وفي هذا احتقار لهم على أنه روي أنهم كانوا 600 ألف ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير فأخرجناهم من جنات وعيون يعني التي بمصر والعيون الخلجان الخارجة من النيل وكانت ثم عيون في ذلك الزمان وقيل يعني الذهب والفضة وهو بعيد ومقام كريم مجالس الأمراء والحكام وقيل المنابر وقيل المساكن الحسان كذلك في موضع خفض صفة لمقام أو في موضع نصب على تقدير أخرجناهم مثل ذلك الإخراج أو في موضع رفع على أنه خبر بتداء تقديره الأمر كذلك وأورثناها بني إسرائيل أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسرائيل لمصر وإنما المعروف أنهم ملك الشام فتأويله على هذا اورثهم مثل ذلك للشام فأتبعوهم اي لحقوهم وضمير الفاعل لفرعون وقومه وضمير المفعول لبني إسرائيل مشرقين معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس وقيل معناه نحو المشرق وانتصابه على الحال تراء الجمعان وزن تراء تفاعل وهو مندوب من الرؤية والجمعان جمع موسى وجمع فرعون أي رأى بعضهم بعضا فانفلق تقدير الكلام فضرب موسى البحر فانفلق كل فرقا أي كل جزء منه والطود الجبل وروي أنه صار في البحر 12 طريقا لكل سبط من بني إسرائيل طريق وأزلفنا ثم الآخرين يعني بالآخرين فرعون وقومه ومعنى أزلفنا قربناهم من البحر ليغرقوا وثم هنا ظرف يراد به حيث فلق البحر وهو بحر القلزم ما تعبدون إنما سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام ليبين لهم أن ما يعبدونه ليس بشيء ويقيم عليهم الحجة قالوا نعبد أصنامه إن قيل لم صرحوا بقولهم نعبد مع أن السؤال وهو قوله ما تعبدون يغني عن التصريح بذلك وقياس مثل هذا الاستغناء بدلاله السؤال كقوله ما, ما أنزل ربكم قالوا خيرا فالجواب انهم صرحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعباده الأصنام ثم زادوا قولهم فنظل لها عاكفين مبالغة في ذلك بل وجدنا آباءنا اعتراف بالتقليد المحض إلا رب العالمين استثناء منقطع وقيل متصل لأن في آبائهم من عبد الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله تادبا مع الله أي يغفر لي خطيئتي قيل أراد كذباته الثلاثة الواردة في الحديث وهي وهي قوله في ساره زوجته هي أختي وقوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم وقيل أراد الجنس على الإطلاق لأن هذه الثلاثة من المعاريض فلا إثم فيها لسان صدق ثناء جميلة يوم لا ينفع وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم وهو من كلام الله تعالى ويحتمل أن يكون أيضا من كلام إبراهيم إلا من أتى الله بقلب سليم قيل سليم من الشرك والمعاصي وقيل الذي يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره وقيل بقلب لذيذ من خشية الله والسليم هو الذي لغة وقال الزمخشري هذا من بدع التفاسير وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا فيكون من أتى الله فعولا بقوله لا ينفع والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين وأوصاهم بالحق ويحتمل أيضا أن يكون متصلا ويكون قوله من أتى الله بدلا من قوله مال ولا بنون على حذف مضاف تقديره إلا مال من أتى الله وبنوه ويحتمل أن يكون منقطعا بمعنى لكن وأزد وأذفت الجنة أي قربت للغاوين يعني المشركين بدلالة ما بعده فكبكبوا فيها كبكبوا مضاعف من كبة كررت حروفه دلالة على تكرير معناه أي كبهم الله في النار مرة بعد مرة والضمير للأصنام والغاوون هم المشركون وقيل الضمير للمشركين والغاوون هم الشياطين نسويكم برب العالمين أي نجعلكم سواء معه وما أضلنا إلا المجرمون يعني كبراءهم وأهل الجرم والجراءة منهم حميم أي خالص الود قال الزمخشري جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الأصدقاء كذبت قوم نوح المرسلين أسند الفعل إلى القوم وفيه علامة التأنيث لأن القوم في معنى الجماعة والأمة فإن قيل كيف قال المرسلين بالجمع وإنما كذب نوحا وحتى فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وانما لم يركب إلا فرسا واحده والآخر أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام لان قولهم واحد ودعوتهم سواء وكذلك الجواب في كذبت عاد المرسلين وغيره واتبعك الارذلون جمع ارذل وقد تقدم الكلام عليه في قوله اراذلنا في هود وما أنا بطارد المؤمنين يعني الذين سموهم أرذلين فإن الكفار أرادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرد عمار بن ياسر وصهيبا وبلالا واشباههم من الضعفاء المرجومين يحتمل أن يريد الرجم بالحجارة أو بالقول وهو الشتم فافتح بيني وبينهم ايحكم بيننا في الفلك المشحون أي المملوء بكل ريع الريع المكان المرتفع وقيل الطريق آية يعني المباني الطوال وقيل أبراج الحمام مصانع جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المباني وقيل مأخذ الماء أمدكم بأنعام الآية تفسير لقوله أمدكم بما تعلمون فأبهم أولا ثم فسره خلق الأولين بضم الخاء واللام أي عادتهم والمعنى أنهم قالوا ما هذا الذي عليه ما هذا الذي عليهم من ديننا إلا عادة الناس الأولين وقرئ بفتح الخاء وإسكان اللام ويحتمل على هذا وجهين أحدهما أنه بمعنى الخلقة والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن عليها إلا خلقة الأولين والآخر أنها من الاختلاق بمعنى الكذب والمعنى ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأولين اتتركون تخويف لهم معناه أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم ونخل طلعها هضيم الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكم والهضيم اللين الرطب فالمعنى طلعها يتم ويرطب وقيل هو الرخص أول ما يخرج وقيل الذي ليس ليس فيه نوى فإن قيل لما ذكر النخل بعد ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل فالجواب أن ذلك تجريد كقوله فاكهة ونخل ورمان ويحتمل أنه أراد الجنات التي ليس فيها نخل ثم عطف عليها النخل وتنحتون ذكر في الأعراف فارهين قرئ بألف وبغير ألف وهو منصوب على الحال من الفاعل في تنحتون وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيس وقيل معناه أقوياء وقيل أشرين بطرين من المسحرين مبالغة في المسحورين وقيل من السحر بكسر السين والسحر بفتح السين وهي الرؤية والمعنى على هذا إنما أنت بشر لها شرب أي حظ من الماء فأصبحوا نادمين لما تغيرت ألوانهم حسبما أخبرهم صالح عليه السلام ندموا حين لا تنفعهم الندامة فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منها وهي العذاب المذكور هنا من القالين أي من المبغضين وفي قوله قال ومن القالين ضرب من ضروب التجنيس مما يعملون أينجني من عقوبة عملهم أو عصمني من عملهم والأول أرجح إلا عجوزا يعني مرأة لوط في الغابرين ذكر في الأعراف وكذلك أنطرنا أصحاب الأيكة قرئ بالهمز وخط التاء مثل الذي في الحجر وقاف ومعناه الغيضة من الشجر وقرئ هنا وفي صاد بفتح اللام والتاء فقيل إنه مسهل من الهمز وقيل إنه اسم بلدهم ويقوي هذا القول بأنه على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف يدل على ذلك أنه اسم علم وضعف ذلك الزمخشري وقال إن الايكه اسم لا يعرف إذ قال لهم شعيب لم يقل هنا أخوهم كما قال في قصة نوح وغيره وقيل إن شعيب بعث إلى مدين وكان من قبيلتهم فلذلك قال وإلى مدين أخاهم شعيبا وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة ولم يقم منهم فلذلك لم يقل أخوهم فكان شعيب على هذا مبعوثا إلى القبيلتين وقيل إن أصحاب الأيكة مدين ولكنه قال أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها تنزيها لشعيب عن النسبة إليها من المخسرين أي من الناقصين للكيل والوزن بالقصطاس الميزان المعتدل والجبلة يعني القرون المتقدمة عذاب يوم الظلة هي سحابة من نار أحرقتهم فأهلك الله مدين بالصيحة وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة فإن قيل لما كرر قوله إن في ذلك لآية مع كل قصة فالجواب أن ذلك أبلغ في الاعتبار وأشد تنبيها للقلوب وايضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه ختمت بما ختمت به صاحبتها وانه لتنزيل رب العالمين الضمير للقران الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام على قلبك إشارة إلى حظه اياه لأن القلب هو الذي يحفظ بلسان عربي يعني كلام, يعني كلام العرب هو متعلق بنزل أو المنذرين وانه لفي زبر الاولين المعنى ان القران مذكور في كتب المتقدمين ففي ذلك دليل على صحته ثم اقام الحجه على قريش بقوله اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل بانه من عند الله ايه آية لكم وبرهان والمراد من أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وقيل الذين كانوا يبشرون بمبعثه عليه الصلاة والسلام ولو نزلناه على بعض الأعجمين الآية جمع أعجم وهو الذي لا يتكلم سواء كان إنسانا أو بهيمة أو جمادة والأعجمي المنسوب إلى الأعجم وقيل بمعنى الأعجم ومعنى الآية أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ثم قرأه عليهم لا يؤمنون لإفراط عنادهم ففي ذلك تستية للنبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم به مع وضوح برهانه كذلك نسكه في قلوب المجرمين معنا سلكناه أدخلناه والضمير للتكذيب الذي دل عليه ما تقدم من الكلام أو للقرآن أي سلكناه في قلوبهم مكذبا به وتقدير قوله كذلك مثل هذا السلك سلكناه والمجرمين يحتمل أن يريد به قريش أو الكفار المتقدمين ولا يؤمنون تفسير للسلك الذي سلكه في قلوبهم فيقولوا هل نحن منظرون تمنوا أن يؤخروا حين لم ينفعهم التمني أثب عذابنا يستعجلون توبيخ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك أفرأيت إن متعناهم سنين المعنى أن مدة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدها وإن طالت مدة سنين لأن كل ما هو آت قريب قال بعضهم السنين يريد به عمر الدنيا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون المعنى أن الله لم يهلك قوما إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولا فانذرهم فكذبوا ذكر منصوب على المصدر في معنى الإنذار أو على الحال من الضمير في منذرون أو على المفعول من أجله أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر وما تنزلت به الشياطين الضمير للقرآن وهو رد على من قال إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد وما ينبغي لهم وما يستطيعون أي ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يليق إنهم عن السمع لمعزولون تعليل لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانه لانهم منعوا من استراق السمع منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان امر الكهان كثيرا منتشرا قبل ذلك وانذر عشيرتك الاقربين عشيره الرجل هم قرابته الادنون ولما نزلت هذه الايه انذر النبي صلى الله عليه واله وسلم قرابته فقال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية قال الزمخشري في معناه قولان أحدهما أنه أمر أي أن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيره من الناس والآخر أنه أمر ألا يأخذه ما يأخذ القريبة من الرأسة بقريبه ولا يخافهم بالإنذار واخفض جناحة عبارة عن لين الجانب والرفق وعن التواضع الذي يراك حين تقوم أي حين تقوم في الصلاة ويحتمل أن يريد سائر التصرفات وتقلبك في الساجدين معطوف على الضمير المفعول في قوله يراك. والمعنى أنه يراك حين تقوم وحين تسجد وقيل معناه يرى صلاتك مع المصلين ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة وقيل يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره تنزل على كل أفاك الأثيم هذا جواب السؤال المتقدم وهو قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين والأفاق الكذاب والأثيم الفاعل للإسم يعني بذلك الكهان وفي هذا رد على من قال إن الشياطين تنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكهانة لأنها لا تنزل إلا على أساكن أثيم وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على غاية الصدق والبر يلقون السمع معناه يستمعون والضمير يحتمل أن يكون للشياطين بمعنى أنهم يستمعون